وانت ابتع خد قلبي كمان بالمره معاك انا مش عايزه. مش همشي في سكنا تاني وراك ولا همشي ورا وانت ابت خد حتى الذكرى اللي باقيه لجوا وخد قلبي كمان بالمره ماي انا مش عايزه مش همشي وأنا اللي هقول للبعض تعال أنا عايزك ده أنا حتى كمان هرتاح أكتر وأنا مفرقام أنا مش هخسر أكتر من اللي أخسرته في قربي وأنا وياك وخد قلبي كمان بالمر ja. Yeah. Okay. it wide.